لتجيء بها إلي في بيتي، فاجتهدت حتى جمعت خمسين ديناراً، وأعطيتها لها، وانتظرتها تلك الليلة في الدار، فلما جاءت إلي أكلنا وشربنا، فلما مضى بعض الليل قلت في نفسي: أما تستحي من الله، وأنت غريب وبين يدي الله، وتعص الله تعالى مع نصرانيه.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 امضوا به الى البيت الذي فيه المسبيات من نساء الافرنج فليخسر منهن واحدة بالعشرة دنانير التي بقيت له فلما فتح الدار رأيت صاحبة الإفرنجية، فأخذتها فلما مضيت بها الى بيتي قلت لها تعرفينني قالت لا قلت أنا صاحبك التاجر الذي أخذت مني مئة دينار وخمسين دينارا وقلت لي لا تمسني إلا بخمسمائة دينار ها أنا ذا أخذتك ملك يمين بعشر دنانير فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فأسلمت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 عوضة الله وخيرا منه